وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصايا عامة في الزواج وصية أسماء ابن خارجة ابنته هند ليلة زفافها. لما أراد أسماء ابن خارجة الفزاري أن يهدي ابنته إلى زوجها قال لها يا بني كان النساء احق في أدبك مني ولا بد لي من تأديبك. يا بنيه كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعد عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب وصية اعرابي ابنه حين أراد الزواج قال الفراء سمعت الكلابي يقول قال بعضهم لولده يا بني لا تتخذها حنانه ولا انانه ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفاء الحنانة التي لها ولد من سواه فهي تحن عليهم والأنانة التي مات عنها زوجها فهي إذا رأت الزوج الثاني أنت وقالت رحم الله فلانا لزوجها الأول والمنانة التي لها مال فهي تمن على زوجها كلما أهوى إلى شيء من مالها وقال الإمام الماوردي رحمه الله الحنانة التي تحن لزوج كان لها والمنانة التي تمن على زوجها بمالها والأنانة التي تئن كسلا وتمارضا وصية عبد الله بن جعفر لابنته قال عبد الله بن جعفر لابنته يا بني إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة وعليك بالزين والطيب واعلمي أن ازين الزينة الكحل وأطيب الطيب الماء إن الرجل وإن كان بحاجة إلى وصية تبين له كيفية التعامل مع زوجته لضمان حياة مستقرة هانئة هادئة هناك أب يوصي ابنه باختيار الزوجة الصالحة ذات الحسب والنسب والرفعة والشرف لأن هذا سيعود بالمستقبل على ابنائه وأحفاده ويحذره من الانجرار وراء الشكل وإهمال الجوانب الأكثر أهمية ألا وهي النسب والأخلاق فجمال الوجه لا يجدي نفعا إذا لم تزينه رفعة الأصل وشرف النسب وكمال الأدب وقد شدد اكثم بن صيفي على هذا الأمر فقال يا بني لا يغلبنكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن زواج الكريمة مدرجة للشرف وفي ثنايا وصية أخرى نراه يحذر من الزواج بالحمقاء فيقول وإياكم والزواج بالحمقاء فإن الزواج بها غرر وولدها ضياع ويتفق عوف بن كنانة مع رأي أكثر بن صيفي في اختيار الزوجة ذات الحسب فيقول في ثنايا وصيته لأبنائه ولا يخلجنكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن الزواج من الكرام مدارج الشرف وأكد القلمس كلام أكثر بن صيفي وزاد عليه قولا حكيما ورأيا سديدا في اختيار المرأة الكف ذات الطهر والعفاف وإن كانت من قوم آخرين فهذا لا يمنع أن يختار من هي من أشراف قومها وأحسنهم أخلاقا ولم يغب عنه أن يذكر كيفية التعامل مع الزوجة الغريبة فأكد على غلو صداقها وتكريمها وعدم حرمانها مما هو لها وأن تصرف إلى أهلها وهي في أبها حله وأكرم حاله ولا تنقصها حاجة فهذا يعلي من شأن الرجل وقومه عند قومها ويرفع مكانتهم كما يؤكد القلمس على ستر المرأة واحتجابها وهذا أمر أقره الإسلام بظهوره وشدد عليه. كما اكد عدم تزويج الفتاه إلا من هو كفء لها فيقول اوصيكم بايامكم خيرا شددوا حجبهن وزوجوهن اكفاءهن وايسر الصداقه بينكم تنفق ايامكم ويكثر نسلكم فان تزوجتم في العرب فاختاروا ذوات العفاف والحسان أخلاقا فإنكم لما يكون منهم أحمد من غيركم وإنهم رأون فيما بقي من نسائكم مثل ما رأوا في من جاء منهن وإذا تزوجتم الغريبة فاغلو صداقها وتزوجوا من أشراف القوم ثم أكرموا مثوى حاجاتكم ما كانت فيكم ولا تحرموها اذا انصرفت الى قومها مالها ولا تنقصوها من شيء يكون لها فان كريمه القوم اذا رجعت اليهم قليلا متاعها ظاهرة حاجاتها غير راجعه فيكم غيرها وقد ظهر جمال النساء الخلقي في رثاء بعض النساء أزواجهن من ذلك ما أنشدته أعرابية وقد رفضت الزواج بعد زوجها فخرجت في حليها وحللها إلى قبر زوجها وكانت تبكي بعين غزيرة وتردد رثاءها بصوت شجي وكان مظهرها لا يلائم هذا الحزن العميق الذي أصابها فقالت تسوغ مظهرها الاحتفالي يا صاحب القبر يا من كان ينعم بي عيشا ويكثر في الدنيا مواساتي قد زرت قبرك في حلي وفي حللي كأنني لست من أهل المصيبات أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به في بعض هيئاتي لما علمتك تهوى أن تراني في حلي وتهواه من ترجيع أصواتي فمن راني راى حيرا مولهة عجيبة الزي تبكي بين أمواتي وصايا خالدة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 اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري